عصيت الله نفسي كثيرا اما ان آل الاوان لكي تتوب اما ان آل الاوان لكي تتوب كفاك فقد اضعت العمر مني وفي العصيان قد تاهت دروبي, دروبي. كفاك فقد ابات العمر مني, مني. وفي العصيان قد تاهت دروبي اذكرك القيامه فاستعدي وخاف الله علام الغيوب اذ <تصفيق> تذكر القيامه فاستعد دي وخاف الله علام الغيوب وخاف الله علام الغيوب